من أقوال العلماء في توحيد الله تعالى وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات اخترنا لكم مجموعة نافعة جاء في المجالس الرفاعية أن سيدنا أحمد الرفاعي الكبير قدس الله سره قال والله تعالى كان ولا مكان ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا على مكان ولا في مكان بل كان جلت عظمته ولا زمان ولا مكان وقال سيدنا عبد الغني النابلسي من اعتقد أن الله ملأ السماوات والأرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش فهو كافر وإن زعم أنه مسلم رواه في كتابه الفتح الرباني والفيض الرحماني ومن أقوال سيدنا الإمام أبي الحسن الأشعري في أهمية تعلم العقيدة الإسلامية الصحيحة منذ الصغر أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه رواه عبد القاهر البغدادي في تفسير الأسماء والصفات وقال في نفي الجسمية عن الله تعالى من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به قاله في كتاب النوادر نقلا عن كتاب إشارات المرام من عبارات الإمام البياضي ومما قاله الغزالي لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود رواه الإمام الجرداني في مرشد الأنام معناه لا تصح العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها ممن لم يعرف الله تعالى كالذي يصفه بالجهة والجلوس والمكان وروى تاج الدين السبكي في طبقاته والذهبي عن ابن حبان أنه نفى الحد عن الله تعالى وقال عبد القاهر البغدادي عن الله تعالى في كتاب الفرق بين الفرق وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان والحمد لله رب العالمين من أقوال العلماء في توحيد الله تعالى وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات اخترنا لكم مجموعة مهمة نافعة فمما قاله الإمام الجويني رضي الله عنه في كتابه الإرشاد مذهب أهل الحق قاطبة أن الله سبحانه وتعالى يتعالى أن يتنزه عن التحيز والتخصص بالجهات أي أنه موجود بلا مكان وقال الإمام العز بن عبد السلام عن الله تعالى ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر ومن أقوال سليل العترة النبوية الشريفة سيدنا الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه في توحيد الله تعالى من زعم أن الله في شيء أو على شيء أو من شيء فقد أشرك إذ لو كان في شيء لكان محصورا ولو كان على شيء لكان محمولا ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا وقال سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه من قال لا أعرف الله أفي السماء هو أم في الأرض فقد كفر قال ابن عبد السلام لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه كافر ورد هذا الكلام في كتاب شرح الفقه الأكبر لعلي القاري ومن أقوال إمام المذهب الحنبلي سيدنا الإمام أحمد في نفي التشبيه عن الله استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر أورده الإمام أحمد الرفاعي في البرهان المؤيد وقال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك أي لا يشبهه وهذا القول قاله الإمام أحمد والإمام ذنون المصري وعليه جميع الأئمة رواه اليافعي عن ذنون في روض الرياحين والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل وخالق وخالق هو خالق المكان وخالق السماء هو خالق المكان وخالق السماء هو بارئ الأكوان هو موجد المشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل لا هنا المعبود حي قادر صمد قادر ليس بالمحبود لا سورة لله لا يوصف ربي بالجسم ليس له أشباب فخالق المكان قبل المكان كان فالمثيل للجليل مستحيل ويسمع أن يصر في غير آلة لا جهال ولا ينحقه المرور لا يوصف بسكون أو حركاته او بصفاته للمخلوق التنفور هو خالق المكان وخالق السماء وخالق المكان وخالق السماء وخالق الاكوان وموجد البشر فخالق المكان قبل المكان كان فالمثنى مما قاله العلماء في توحيد الله تعالى وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات اخترنا لكم مجموعة عظيمة النفع. مما قاله سيدنا الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم سبحانك أنت الله الذي لا يحويك مكان وقال أنت الله الذي لا تحد فتكون محدودا سبحانك وقال لا تحس ولا تجس ولا تمس رواه الحافظ مرتضى الزبيدي في كتاب إتحاف السادة المتقين الجزء الرابع ومن أقوال الإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله عنه تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وقال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر ومن أقوال صاحب المذهب الشافعي سيدنا محمد بن إدريس رضي الله عنه في توحيد الله تعالى من انطهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو معطل وإن اطمأن لموجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد رواه الإمام أحمد الرفاعي في كتاب البرهان المؤيد والبيهقي وقال مصباح التوحيد سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان وقال إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته رواهما أبو منصور البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق وقال رضي الله عنه فيما يرويه عنه أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود والحمد لله رب العالمين وَخَالِقُ السَّمَا وَخَالِقُ الْبَكَاء وَخَالِقُ الثَّبَاتِ وَبَارِئُ الْأَكْوَانِ وَمُوجِدُ الْبَشَر فَخَالِقُ الْمَكَانِ قُلْ لِلْمَكَانِ كَمْ الْمَفِيلُ لِلْجَلِيلِ مُسْتَحِيل من الشك في الآخرة أحبتنا المستمعين إن المسلم يؤمن ببعثة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ويصدق بكل ما جاء به وأخبره عن الله عز وجل ومما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك جنة أعدها الله لعباده المؤمنين الطائعين وأن هناك ناراً أعدها للكافرين ومن أصول الاعتقاد أن يؤمن الإنسان بهذا ولو لم يره بعينه لأن ذلك مما أخبر به الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات الدالة على صدقه ونبوته فليس مؤمنا من يقول نحن الآن نصلي ونصوم فإذا كان هناك جنة نكون قد نلنا الثواب وإذا لم يكن هناك جنة نكون قد أخذنا صيتا حسنا بين الناس فهذا كفر صريح وتكذيب لقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا فالإيمان لا يصح لمن يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخبرنا بأن الجنة باقية وأن أهلها خالدون فيها وأن النار باقية وأن أهلها الكفار خالدون فيها فتبينوا رحمكم الله. فهناك جناه له للإيمان فوزوا. الله منحل في الكون أعزائنا إخوة الإيمان إن عقيدة الإسلام العظيمة مبنية على الإيمان بالله تبارك وتعالى وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات وأنه موجود بلا مكان وعلى الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولكن شاع في بعض الكتب التي تسمى بأسماء إسلامية لتروج بين العوام ممن يأخذون علمهم من الكتب شاع فيها معلومات تعارض عقيدة الإسلام ومنها الكتاب المسمى مزامير داود وفيه بعض القصائد التي حشيت بعبارات تشبيه الله بالمخلوقات وعبارات الحلول التي حذر منها علماء الدين وبينوا فسادها ليتجنبها الناس من هذه الأقوال الموجودة في الكتاب المسمى مزامير داود قول كل ما تهواه موجود في ذات الله حسب زعمهم أن كل ما تهواه من مناظر جميلة وغيرها فهو موجود في الله وهذا من أصرح الكفر والعياذ بالله فربنا عز وجل يقول لم يلد ولم يولد وهذا نفي للمادية والانحلال أي أن يحل الله في شيء أو أن ينحل فيه شيء وهناك عبارة فاسدة أخرى تشبه العبارة الأولى وهي دع طرق الغي فالدنيا في ما الكون إلا القيوم الحي وهذا كفر صريح لأنهم قالوا الله تعالى هو هذا الكون الذي نراه ونعيش فيه وهذا تكذيب لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهؤلاء الذين يقولون هذه العبارة كفروا وضلوا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 لابد له من كاتب وكذلك كل كتاب لابد له من كاتب فالحق بأن العالم لابد له من خالق وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله, وهو الله ربي رب العالمين تعالى الله الملك الحق عن أي يحتاج لهذا الخلق تعالى الله الملك الحق عن أي يحتاج لهذا الخلق لا للعرش الأعظم ولا لكل العالم وخالقنا هو, هو بارئنا تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات أخي المسلم اعلم أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات وتنزيهه تعالى عن التحيز في المكان وعلى هذا كان السلف الصالح والعلماء العاملون وكذلك أهل التصوف ومن حاز عن هذه العقيدة السمحاء إلا أهل الغلو والتطرف وكذلك أهل التفريط ومنهم كان بعض أدعياء التصوف الذين تستروا بستار الزهد والتصوف ونشروا العقائد الفاسدة من حلول واتحاد وهي عقائد ما أنزل الله بها من سلطان فيها تجسيم لله وتشبيه له يكفر قائلها ومعتقدها وقد درج أهل الإسلام على الرد على القائلين بمثل هذه العقائد ومنهم الشيخ الأكبر الصوفي الزاهد العارف بالله الإمام محي الدين بن عربي الذي كفر أهل الحلول القائلين بأن الله حال في الأشياء أو يحل في أوليائه أمثال الحلاج الزنديق الذي قال عن نفسه أنه هو الله وكان يقول ما في جبتي إلا الله وكذلك رد الإمام محي الدين بن عربي على القائلين بعقيدة الاتحاد أي الذين يعتقدون أن الله يتحد بالبشر عموما أو بأوليائه وقد سماهم ابن عربي أهل الاتحاد لأنهم حادوا عن عقيدة أهل الحق وهي أن الله تعالى ليس كمثله شيء وخالق المواد لا يكون مادة وخالق الأرواح لا يكون روحا ثبتنا الله وإياكم على عقيدة أهل الحق وحفظنا من البدع الضالة ومن أدعياء الزهد والتصوف القائلين بالحلول أو الاتحاد والحمد لله رب العالمين تعالى الله الملك الحق عن أن يحتاج لهذا الخلق تعالى الله الملك الحق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 هو موصوف بها وصفات الخالق ازليا وكذلك كلها أبدية وصفات الخالق ازليا وكذلك كلها ابديه لا يفنى لا يتطور هو باق لا يتغير وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله ربي رب العالمين تعال الله الملك الحق عن اي يحتاج لهذا الخلق تعالى الله الملك الحق عن اي يحتاج لهذا الخلق لا للعرش الأعظم ولا لكل العالم